ان فِي ذَلِكَ لآيَاتِ أَفَلَا يَسْمَعُونَ أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْماءَ إِلَى الْأَرْضِ جُرُزًا فَنُخْرِجُ بِهِ إِنِيذَرًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ